وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهَا مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لِتَشْقَى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت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 اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اهْلِبُوهُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَنِي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبضٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبضَةٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواب المقدة قوى